و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين تكلمنا وتكبيرة وتكبيرة وتكلمنا التفاصيل أركان أركان الماضي على ثلاثة أركان من أركان الصلاة النية والقيام مع القدرة في صلاة الثليظة الإحرام النية الإحرام والقيام مع القدرة في صلاة الثليظة على من مع مع في في في سبس ا ل م ط ل و ب ة في كل من هذه ا ل أ ر ك ا ن والركن الرابع من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة هو ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة ف ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة ركن من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة ما تصح ا ل ص ل ا ة بدونه ولكن قبل ا ل ف ا ت ح ة توجد ذنوبات يندب ل ل إ ن س ا ن ان ياتي بها أ و ل شيء بعد التحرم يندب له أ ن ي أ ت ي بدعائي الافتتاح ي ف ت ت ف ي ه الصلاه وهو وجهت وجهي للذي فطر السماوات و ا ل أ ر ض ح ن ي ف ا مسلما وما أ ن ا من المشركين إ ن ط ل ا ت ي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أ م ر ت و أ ن ا من المسلمين ا ل آ ي ة ا ل ق ر آ ن ي ة و أ ن ا أ و ل المسلمين ولكن الوالد في الدعاء كما رواه جبار مسلم و أ ن ا من المسلمين وكان صلى الله عليه وسلم يقول و أ ن ا أ و ل المسلمين ي ق ر أ ا ل آ ي ة كما وردت ب ا ل ن س ب ة له ل أ ن ه في الواقع أ و ل مسلمي هذه ا ل ا م ة ولكننا نحن قررنا أ ن نقول و أ ن ا من المسلمين ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن إ م اماما أو كان أ م م و إذا كان الإنسان إماما كان في مسجد عام يقتصر على هذا وكذلك إ ذ ا كان م أ م و م ا يقتصر على هذا ويسرع به حتى ينصف ل ق ر ا ء ة امامه ل إ واما اذا كان, إماماً بقوم كان امام قوم محصورين يرضون بالتطويل أ و كان منفردا ً فيندب له أ ن يؤدي ب أ ش ي ا ء أ خ ر ى كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء هذا الدعاء من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في د ع اللهم ئ ه ا باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب ا ل أ ب ي ض من ا ل ز ن س اللهم اغسلني ا ل ث ل ج و ا ل م ا ل والبلد من ج م ل ة ما كان يشعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء هذا الدعاء ومن ذلك أ ي ض ا اللهم أ ن ت الملك لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك وبحمدك أ ن ت ربي و أ ن ا عبدك ظلمت نفسي واعترقت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب إ ل ا أ ن ت واهدني ي ل أ ح س ن الاخلاق لا يهدي ل أ ح س ن ه ا إ ل ا أ ن ت واصرف عني سيئا لا يصرف عني سيئا إ ل ا أ ن ت لبيك و ت ع د ي ك والخير كله في يديك والشر ليس إ ل ي ك أ ن ا بك و إ ل ي ك تبارك وتعاليت استغفرك و أ ت و ب إ ل ي ك وهنا د ج ا ي ه اخرى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن مراجعتها في مظانها في كتب الاذكار بعد دعاء الافتتاح يندب ل ل إ ن س ا ن ان يتعود قبل ق ر ا ء ة الفاتحه وبعد الافتتاح فاذا تعود قبل الافتتاح بدلا من ان يبتدع ا ل ص ل ا ة بوجهات وجهي قال ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم فقد فات مكان الافتتاح ولا يعود اليه ما يقرا دعاء الافتتاح لان دعاء الافتتاح ما تفتتح به الصلاه وقد افتتحها الان بالتعود فلا يرجع الى دعاء ا ل ا ف ت ت ا ح الذي فات مكانه والتعود قبل ا ل ق ر ا ء ة ف ي غ د و الكامله اكمل التعود اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقول ذ ل ك تعالى ف إ ذ ا ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم و الرجيم هو المرجوم فعيل بمعنى مفعول مثل القتيل بمعنى المقتول و ا ل ط ر ي د بمعنى ا ل م ط ل و د و الجريح بمعنى ا ل م ش ر و ح الرجيم بمعنى المرجوم أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم ويكون التعوذ سرا و ت و ا ء في ذلك الصلاه س ر ي ة و ا ل ج ه ي ة يسر التعوذ ويسر دعاء ا ل ا س ت ت ا ح ينجح ان ي أ ت ي بهما سرا والمراد الاصرار هنا ليس ان ي ق ر أ بقلبه وانما ان ي ق ر أ بلسانه يحرك لسانه وشفتيه الا انه لا يجهو بهما بحيث يشوس على من في جواره وانها يسمع نفسه فقط ف إ ذ ا قاء ا ل إ ن س ا ن بقلبه ولم يحرك لسانه وشفتيه فقراءته ب ا ط ل ة ومن ثم ط ل ا ت ه باطله ة إذا قاء الفاتح بقلبه لم يحرك بها لسانه ولم يحرك بها بقلبه لم ولم ف ت يحرك يحرك ي ش فهذه ا ل ت ر ا ء ه ق ر ا ء ة ب ا ط ل ة ما يقال ل ل إ ن س ا ن قراءه الا اذا حرك اثاره أ م ا إ ذ ا ق ر أ بقلبه إ م ر ا ر ا ل ف ا ت ح ة على القلب ما تسمى ق ر ا ء ة ولا تصح ا ل ص ل ا ة ب ي ا ف ي ق ر أ الافتتاح و ي ق ر أ التعوذ ويسرهما و ي أ ت ي بافتتاح ثم ا ل ت ع و ذ والتعوذ يندب لكل ر ك ع ة ينذب التعوذ لكل ر ك ع ة يغفك الركعه ل أ ن ا ل إ ن س ا ن يندب له أ ن يتعود في ب د ا ي ة كل ق ر ا ء ة وهو قراءه ا ل ر ك ع ة الاولى التعود وفصل ما بين ا ل ق ر ك ع ة ا ل أ و ل ى و ا ل ق ر ا ء ة ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة بالركوع و ا ل ا ع ا ل منه والسجود هذه فواصل ما بين القراءتين ف إ ذ ا عمل ا ل ق ر ا ء ة م ر ة ث ا ن ي ة في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة يندب له ان ياتي للتعود م ر ة ث ا ن ي ة وهذا التعود في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى اكد منه في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة و ا ل ر ا ب ع ة لاتفاق العلماء على استحبابه في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى واختلافهم في استحبابه في الثانيه و ا ل ث ا ل ث ة و ا ل ر ا ب ع ة إ ذ ن هو مندوب في كل ر ك ع ة وفي ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى اكد يعني نسبه م ت أ ك د أ ك ث ر من الركعات ا ل ب ا ق ي ة وبعد ذلك ي أ ت ي ب ا ل ف ا ت ح ة التي قلنا انها الركن الرابع بعد أ ن ي أ ت ي بهذه المقدمات ا ل م ن د و ب ة ي أ ت ي ب ا ل ف ا ت ح ة وهي الركن الرابع من ا ت ا ن ا ل ص ل ا ة وهذه ا ل ف ا ت ح ة تتعين في كل ر ك ع ة من ركعات ا ل ص ل ا ة لكل ركعة يجب علي ه أ ن ياتي ب ا ل ف ا ت ح ة لما رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ص ل ا ة لمن لا ي ق ر أ ب ف ا ت ح ة الكتاب وسواء في ذلك ا ل إ م ا م و ا ل م أ م و ن والمنفرد والهداف ج م ا ع ة إ ذ ا كان منفردا ل تبدأ من ا لا ف ت ح ة كان إماما لا بد من ا ل ف ا ت ح ة كان م أ م و م ا لا بد من ا ل ف ا ت ح ة لا ص ل ا ة لمن لم ي ق ر أ بفاتحه、التتاح. اتفق عليه رواه البخاري و مسلم لا ي ق ر أ فيها ب ف ا ت ح ة الكتاب و ل م د ا و م ة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قراءتها كما رواه ا ل إ م ا م مسلم ف إ ذ ا أ ض ف ن ا إ ل ى ذلك ما رواه البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما ر أ ي ت م و ن ي أ ص ل ي نخرج بنتيجة تقول إن قراءة تقول الفاتحة إلا و الله الله هذه الفاسعه تتعين في كل ر ك ع ة من ركعات ا ل ص ل ا ة إ ل ا في ر ك ع ة ا ل م س ج و إ ذ ا دخل ا ل إ ن س ا ن المسجد ووجد ا ل إ م ا م رائعا و أ ذ ر ك ه في ركوعه أذرك الركوع إمامة ركع واطمان قبل ان يركع الامام ر أ س ه من الركوع تسقط عنه ا ل ف ا ت ح ة ما تجب عليه قراءتها وكذلك اذا دخل وجد الامام في اخر ا ل ق ر ا ء ة واقف ل ن يركع بعد ه واهتم به ولكنه بمجرد التكبير كبر الامامه وركع فانه في هذه الحاله ايضا تسقط عنه ا ل ف ا ت ح ة فاذا ما شاء وجد الامام في م ن ط ق ة ا ل ق ر ا ء ة مثلا و ت م بدا ب ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة م ب ا ش ر ة إ ل ا أ ن ه لم يتمكن من إ س ل ا م ه ا وصل الى مسططها و ركع الامام يتابع الامام في ر ك و ع ه و يسقط عنه نصف ا ل ف ا ت ح ة الثاني الذي لم يتمكن من قراءته بشرط ان يكون قد ابتدا ب ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة لمجرد دخوله مع الامام ل م ي ك ب ر م ب ا ش ر ة ب د أ ب ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة اما لو اشتغل بغير ا ل ف ا ت ح ة كان ق ر أ دعاء الافتتاح ثم سنى ب ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة وركع ا ل م ا م قبل ان يتمها فانه في هذه الحاله يجب عليه اتمامها, يجب عليه إتمامها. لانه هو الذي قصر في اشتغاله بالامور ا ل م ن د و م ة و ت ا ت ه للامر المفروض, كان المفروض, من المفروض به ان ياتي ب ا ل ف ا ت ح ة مباشره ف إ ذ ا ما ق ر أ دعاء ا ل ا ب ت ت ا ح ق ر أ ا ل ت ع و د قال ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم وصل ق ر أ و إ ل ى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم م أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم م فقل الذين ولا الضالين ولك عنده آيتين غير صراق ا إ قال هذا يجب عليه ان ياتي من الفاتحه بقدر ما ضيعه في المندوبات ل ا ا ولم يتمكن من قراءه الفاتحه لانه ى ق ر ء ة الفاتحة لا هو الذي اهمل شرع في ق ر ا ء ة المندوب و ت ر ف ا ل ف ر ي ض ة ما ق ر أ دعاء الافتتاح كله ق ر أ فقرتين أ من دعاء الافتتاح عشر كلمات ركع إمام. يجب عليه أن يقرأ عجر بقدر كلمات عليه دعاء امام ان الفاتحة ما الابتتاح من يجب ضيههم في ل أ ن دعاء الافتتاح مندوب لو تركه ا ل إ ن س ا ن ما تتضرر صلاته و أ م ا ا ل ف ا ت ح ة فهي ركن لو تركها ا ل إ ن س ا ن ت ب ط ل صلاته ف إ ذ ا يجب عليه أ ن ياتي من ا ل ف ا ت ح ة بقدر ما ضيعه في المندوبات م من ك كله ن أن يأتي فيه الافتتاح بهذا القدر دعاء وأطال、فيه. وركع امام هذا يجب عليه أ ن ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة ك ا م ل ة ل أ ن ه ق ر أ من ا ل أ ز ع ي ا ل م ن د و ب ة بقدر ا ل ف ا ت ح ة ماذا يعمل قال ح د امره ان تمكن من ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة قبل أ ن يرفع امام ر أ س ه من الركوع فبها وجع ي ق ر أ ه ا ويتابع امام و إ ذ ا لم يتمكن يعلم أ ن ه إ ن أ ت م ه ا رفع امام ر أ س ه فيجب عليه م ت ا ب ع ة امام وبعد ذلك يقضي هذه الركعه ل أ ن ه مسبوق بغلاف من لو كان يصلي وراء ا ل إ م ا م من أ و ل الصلاه ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة ينزل ان يتخلف عن ا ل إ م ا م بقدر ركنين طويلين حتى يجرع ا ل إ م ا م في الركن الثالث كما س ي أ ت ي معنا تفصيله بعد قليل إ ذ ا تتعين ا ل ف ا ت ح ة في كل ر ك ع ة من ركعات الصلاه إ ل ا ر ك ع ة ل مسبوقه ف إ ن ه ا لا ت ت ع ل م فيها ا ل ف ا ت ح ة و ا ل ف ا ت ح ة هذه سبع آ ي ا ت البسمله منها بسم الله الرحمن الرحيم هايه من آ ي ا ت ا ل ف ا ت ح ة لما رواه البخاري في تاريخه أ ن ه صلى الله عليه وسلم عد ا ل ف ا ت ح ة سبع آ ي ا ت وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية منها وروى الدار ا ق ط ط ي عن ابي هريره ة بالبخالف تاريخ ا خ كتب اخرى م ت ع د د ة غير الصحيح ومن اسفل كتبه في الرجال والحديث غير الصحيح ت ا ر ي خ الكبير والتاريخ الصغير ولما روى الدار ا ق ط ط ي عن ابي ه ر ي ر ة انه صلى الله عليه وسلم قال اذا قرأتم الحمد لله ف ا ق ر أ و ا بسم الله الرحمن الرحيم إ ن ه ا أ م ا ل ق ر آ ن و أ م الكتاب والسبع المكان وبسم الله الرحمن الرحيم احدى آ ي ا ت ه ا و ر د و ب ن ك زيمه باسناد ج صحيح عن أ م س ل م أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم عد بسم الله الرحمن الرحيم آ ي ة والحمد لله رب العالمين آ ي ة إلى آخرها آيات ست و تشديدات الفاتحه ة م ن ا ب س منها بسم الله ا ل ر ح م الرحيم آية من الفاتحة ا آية ي من ت ت و ش د د منها فيجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن ي أ ت ي ه ا في المجدد ا مجددا وبالحرف الذي ليس ت عليه ش د ة ي أ ت ي به بدون شده ة فلو أ ن قراءته ومن ثم لا تصح فاتحته لو قال بسم الله الرحمن مشد شد شده ولكن لو معك بشده قال بسم الله الرحمن ما تصح قراءته وتعتبر فاتحته باصله اذا لم يعد هذا الحرف فتشديدات الفاتحه منها طبعا هذا من اول السوره الى اخرها وللضالين ض ا ي ن لو قال ولا ضالين ما ت ق ح قراءته لانه ل ي اخذ لقوا ل الله فلا بد ان ي ا د ي بكل حرف مع ش د ت ي ن كان الحرف مشددا ولو أ ب د ل ضاضا بضاء ئ أ ب د ل حرفا بحرف قال ولا الضالين قال ولا الضالين ما تصح قراءته لان الضاض لها, لها مخرج اخر ويختلف المعنى ما بين الضاء ئ وما بين الضاض والضاض أ ص ع ب حروف ا ل ع ر ب ي ة ل ط ق ا ولذلك سميت ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ل غ ة الضاض ب ل غ ة الضاف ل أ ن الضاف اصعب الحروف ا ل ع ر ب ي ة نطقا ويجب ترتيب ا ل ف ا ت ح ة ب أ ن ي أ ت ي بها على, على نصفها القراني فلا يقدم ك ل م ة على ك ل م ة فلو ق ر أ نصف ا ل ف ا ت ح ة ا ل أ خ ي ر ثم رجع و ق ر أ النصف ا ل أ و ل نصفه ا ل أ خ ي ر يعتبر لاغيا وطبعا هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل إ ن س ا ن ا ل س ا ي أ م ا لو فعل هذا متعمدا ف إ ن ه ي ع ط ي ي ع ط ي ع ب ت ه بترتيب النظن ا ل ق ر آ ن ي فيجب ترتيب ا ل ف ا ت ح ة على نظمها ا ل ق ر آ ن ي وتجب موالاتها ب أ ن ي أ ت ي ب ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ن ي ة وراء ا ل ك ل م ة ا ل أ و ل ى م ب ا ش ر ة ب أ ن لا يخلل ب أ ي نوع من أ ن و ا ع الذكر بين ا لا ك ل م ت لا يخلل ب أ ي نوع من أ ن و ا ع الذكر بين الكلمات ف إ ذ ا خلل بين الكلمات باي ي ن ل ل ك م ا ت ب أ ذكر من ا ل أ ذ ك ا ر التي لا ع ل ا ق ة لها ب ا ل ص ل ا ة قال الحمد لله رب العالمين و بعدين عضضت قال الحمد لله انقطعت、الموالا. يجب عليه ان يرجع و ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة من جديد ويوالي بين كلماتها هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ذ ك ا ر التي ليست لها ع ل ا ق ة بالصلاه ا ل ك ل ك ا ر ا ل خ ا ر ج ي ة و أ م ا إ ذ ا كان الذكر متعلقا ب ا ل ص ل ا ة كان قال الإمام ولا الضالين فقال هو ا ل ف ا ت ح ة و ي ق ر أ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم ا ل س ن ة ا ل إ م ا م قال ولا الضالين ي ن ت ب له ان يقول آ م ي ن قال ت أ م ي ن ه هذا ما يقطع ا ل م و ا ل ا ل أ ن ه مكتوب منه طلب منه شرعا ما دام قد طلب منه ف إ ن ه لا يقطع ا ل م و ا ل ا أ و كان ا ل إ م ا م قد أ خ ط ا ب ا ل ق ر ا ء ة أ و توقف واحتاج إ ل ى من يرده يفتح عليه ففتح ا ل م أ م و ن على ا ل إ م ا م بالضوابط ا ل م ع ر و ف ة في آ د ا ب الفتح كما سياتي معنا قال هذا ايضا ما يقطع م وكذلك ا ا الصلاة لان لو شيء فيها فلا يقطع الموالاة في الفاتحة فيبني على ما قرأه من الفاتحة, ولا الفاتحة ولا الفاتحة ولا اعادتها ل لو على عليه الاول ة فيبني من من مصطوب ويتم شيء يقطع في يجب تبق قرأه كما يقطع ا ل ف ا ت ح ة الذكر ا ل أ ج ن ب عن ا ل ص ل ا ة يقطعها ل ز ك و ت الطويل كان ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم تذكر م س أ ل ة من المسائل وشرد فيها ت ذكر فيها عند ت ج ا ر ة نصران بتجارته ت ذ ك ر ب ا ل خ س ا ر ة ومتى سيربح وكيف سيربح و عند ذلك رجع ولعن الشيطان في نفسه وهذه صلاه معظم اهل عظمه و مأت و ادم ا ل ف ا ت ح ة انقطعت موالاتها يجب عليك أ ن تعيدها من جديد ل أ ن ك سكت ت سكوتا طويلا أ ح ل ب ا ل م و ا ل ا ة وكالسكوت الطويل سكوت يسير قصد به أفعى ا ل قطع ر ا ء ة السكوت القراءه ة ويجب علي أ ن ي س ت أ د ف ا ل ف ا ت ح ة من جديد ي ر ج ع إ ل ى ا ل أ و ل ويعيد ف إ ن جهل ا ل إ ن س ا ن ا ل ف ا ت ح ة أ ع ج م ي دخل في الاسلام حديثا و ك ل م ة أ ع ج م ي تطلق على كل من ليس بعالم إ ن ج ل ي ز ي فرنسي أ م ر ي ك ي ر و س ي صغير كل يقال له أ ع ج م ي كاعجمي دخل في الاسلام حديثا ما ي ج د ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة ماذا يعمل هذا ف إ ن م ل ب ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة ل ح د ا ث ة عهده ب ا ل س ل ا م يزيد مسلم ما استطاع أ ن ي ق ر أ يتعلم أ و كان اسلم من زمان اسلم منذ أ م ل ولكنه لم يتمكن من التعلم غبي علمنا علمنا علمنا ما تعلم سنه سنه سيدنا الاعلم في ناس ما عندهم كان يفعله عقله قائم ماذا يعمل ما صفعت على هذا الاسم ق ص ي ر ق ا ل ف ا ي ز ي ن ا ل ف ا ت ح ة فسبب آ ي ا ت م ت و ا ل ي ة سبع آ ي ا ت م ت ولي ا ة ب ك ا آخر ف ي ن عدد ع ن ه ا فسبب آ ي ا ت م ت ف ر ق ة سبع آ ي ا ت م ت ف ر ق ة ولو كانت كل آ ي ة من س و ر ة من سورة ا ل ق ر آ ن هذا اختيار ا ل إ م ا م الراجل ي أنه يقر سبع آ ي ا ت م ت و ا ل ي ة من اي س و ر ة من سور ا ل ق ر آ ن ف إ ن عجز عنها فيقرا سبع آ ي ا ت م ت ف ر ق ة الامام النووي رحمه الله قال ا ل ص ح ب المنصوص في الرزبت جواز ا ل م ت ف ر ق ة مع ش ف ظ ه م ت و ا ل ي ة والله أ ع ل م وهو المفتى ب وبناء على ذلك نقول لمن جهد ا ل ف ا ت ح ة او عجز عن تعلمها ت ق ر أ سبع آ ي ا ت من ا ل ق ر آ ن الكريم سواء أ ك ا ن ت هذه ا ل آ ي ا ت م ت ت ا ل ي ة أو كانت م ت ف ر ق ة المهم أ ن ي ق ر أ سبع آ ي ا ت ل ع د د آ ي ا ت س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة فالعجز ل أ ن الغبي الذي لم يتعلم ا ل ف ا ت ح ة سوف يعجز عن تعلم سبع آ ي ا ت ربما ولعلم ا لا يعرف لا ا ل ف ا ت ح ة و لا ا ل آ ي ا ت سبعه اذا ماذا يعمل قال فان عجز اتى بذكر ولا يجوز نقص حروف ا ل ب د ي عن ا ل ف ا ت ح ة ياتي بذكر ذكر الله لا إ ل ه إ ل ا الله سبحان الله الحمد لله الله أ ك ب ر لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله ياتي باي ذكر من التذكار ش ر ي ط ة أ ن تساوي حروف الذكر حروف ا ل ف ا ت ح ة العلم. وطبعا اذا كان لا يعلم ياخذ ق د بالاحوط حتى يكون الذكر بحروفه اكثر من الفاتحه بلغه ع ر ب ي ة لما رواه ابو داود وغيره ان رجلا قال يا رسول الله إ ن ي لا أ س ت ط ي ع أ ن اخذ من ا ل ق ر آ ن شيئا فعلمني ما ي ج د ي ن ي عنه فقال صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله العلي م العظيم لا حول هكذا الوارد في النصر فان لم ي ح ص ل شيئا ما يعرف الاسقف ما يعرف شيئا نهائيا من ا ل ا ذ ك ا ر اذا كان يعيدها بلغته ما يعرفها بالعربيه هل يعرفها ب ا ل ع ر ب ي ة لا بد أ ن قولها ب ا ل ع ر ب ي ة ما عرفها ب باللغة... ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة هل يعرفها بلغته إ ذ ا كان يعرفها بلغته قالها بلغته ه ي العدد ما استطاع أ ن يستوعب و سبحان الله في كثير من الناس من لا يملك ا ل ط ا ق ة م ا يستطيع أ ن يستوعب نهائيا قال فان عجز وقف قدر الفاتحه ولو ل حرك س ا ن ولو حرك لسانه على هيئه الذاكر لكان اولى محرك هذا ما هو منصوب من عنه لكان اقوله أخذته استنباطا من نظائر هذا في بعض الاماكن قالوا يندب ا ل ا ن س ا ن ان يحاكي يعني في ع د ة صور ي ن د و ا ل إ ن س ا ن ان ي ت ش ب ه أ ن ي ت ش ب ه فهنا أ ي ض ا يعني ان حرك لسانه على هيئه الذاكر لا مانعه منه ما وحروف ا ل ف ا ت ح ة م ئ ة و س ت ة وخمسون حرفا ب ا ل ا ك م ل ة و ب ق ر ا ء ة مالك بالالف مالك يوم الدين أ م ا إ ذ ا ق ر أ ه ا ملك يوم الدين ف إ ن ه ا تنقص حرفا غير ق ر ا ء ة حق كورش مثلا ملك يوم الدين فتنقص الحروف حربا ف ا د ل ما ت ك ويسمى ن مئة م ستة و و خ ن تكون و مئة م خ ة و خ س ي ي ن و عقب ا ل ف ا ت ح ة بعد ان ينتهي الامام او الماموم ا الفاتحة للطلاة م من الجهرية ينتهي ا ل أ م م من المنفرد و او ينتهي المأموم من الفاتحة للطلاة السرية أو ينتهي المنفرد من ا ل ف ا ت ح ة سواء كانت ا ل ص ل ا ة س ر ي ة ا م ش ه ر ي ة يسن عقب ا ل ف ا ت ح ة بعد س ت ة ل ط ي ف ة الصلاه اربع ت ك ت ا ت وراء ت ك ك ي ر الاحرام ووراء ا ل ف ا ت ح ة وقبل ان يرجع الامام ت ك ت ا ت ل ط ي ف ة فيسن له عقب في انتهائي من ا ل ف ا ت ح ة عقب قولي ولا الضالين يندب له أ ن يقول آ م ي ن لما رواه البخاري عن أ ب ي ه ر ي ر ة إ ذ ا قال ا ل إ م ا م ولا الضالين فقولوا آ م ي ن ف إ ن من وافق قوله قول ا ل م ل ا ئ ك ة غفر له ما تقدم من ذنبه وما ت أ خ ر ولما ر و ا أ ب و داود والترمذي وغيرهما عن والدي بن حجر قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال ولا الضالين قال آ م ي ن ومد بها ف و ت ه فيسن للامام و ا ل م أ م و م و ا ل م ن ف ر د أ ن يقول عقب ا ل ف ا ت ح ة آ م ي ن بالمد ويجوز القصر عندما اقول آ م ي ن يقول آ م ي ن يجوز هذا ويجوز هذا وهنا وجوه اخرى ج ا ئ ز ة ب ا ل ع ر ب ي ة اربع وجوه في هذه الكلمه ويؤمن مع تامين أ م ي ن ا امام م ه بعد ي امامه ي فيؤمن ن مع ويؤمن ولا مع تأمين امامه لا قبله ولا بعده. اذا قبله لخبر الامام بعده فامنوا فانه من وافق تامين ه تأمين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه اذا امن الامامه يعني التامين تبعني يكون عقب تامين الامام معه لكن هو يؤمن ونحن نؤمن معه لا نسبقه ولا نتاخر عنه وخبر اذا قال احدكم امين وقالت الملائكه في السماء آ م ي ن فوافقت احداهما ا ل أ خ ر ى غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم روا البخاري ويجهر يجهر ومسلم ولا المأمومون الحديثين بالتأمين للصلاة الشهرية إذا قال الإمام هذين به يجهر لقولهم آمين ويجهر به في ا ل ص ل ا ة ا ل ج ه ر ي ة إ ذ ا جهر بهتمام ف إ ذ ا كانت ا ل ص ل ا ة س ر ي ة طبعا نحن في هذه ا ل ح ا ل ة ل و ف لا نعرف هل ا ل م ا م انتهى من ا ل ف ا ت ح ة أ م لم ينتهي فنؤمن ت م لقراءتنا نحن لقراءتنا نحن وسواء في ذلك نصلي خلف التمام ا ل م ص ل ي منفردا وتسن بعد ا ل ف ا ت ح ة س و ر ة ص غ ي ر ة يقراها ا ل إ ن س ا ن بعد ا ل ف ا ت ح ة في الركعه الاولى وفي ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة من ا ل ص ل ا ة ا ل ر ب ا ع ي ة وفي ا ل ر ك ع ة الاولى و ا ل ث ا ن ي ة من ص ل ا ة المغرب ا ل ث ل ا ث ي ة وفي الركعه الاولى والثانيه من الصلاه ث ة ا ل ث ن ا ئ ي ة الفاتحة أيضا أولين يقرق في الركعتين يقرب ورا سورة صغيرة اما في ا ل ث ا ل ث ة من المغرب و ا ل ث ا ل ث ة و ا ل ر ا ب ع ة من الظهر والعصر والعشاء فلا يقرا لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما الصحيحين عن الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ق ر أ في الظهر بالاوليين أ بأم و ل ي ي ن ل ك ت ا ب ا س و ر ت ن ق ر الظهر أ أ في ي ي ا ل ل ب و ب أ م الكتاب وسورتين ا ل وفي الركعتين ا ل أ خ ي ر ت ي ن ب أ م الكتاب ويسمعنا ل آ ي ة أ ح ي ا ن ا فلن س ب ق بهما ا ل إ ن س ا ن فان تبغ بهما جاء و ا ل إ م ا م في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة فاتته الركعتان ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة فان تبغ ا ل بهما قراتيهما وقف وراءهما ب ا ل ن س ب ة ل ل إ م ا م ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة بالنسبه, بالنسبة لي أ ن ا المسبوق تعتبر ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى فان تمكنت خلال هذه ا ل ر ك ع ة ان اقرا ب ا ل ف ا ت ح ة و ب س و ر ه ص غ ي ر ة اكون قد ف ع ل ا ل و ا ج ب والمندوب والركعه الاولى وكذلك في الركعه ا ل ر ا ب ع ة للامام والثانيه بالنسبه لي و ر ة ا ل أ ق ر أ في ا ل ث ا ل ث ة و ا ل ر ا ب ع ة ا ل ف ا ت ع ة وسوره ا ل ص غ ي ر ة حتى لا اخلي ا ل ص ل ا ة عن السوره الصغيره التي كان من المندوب لي أ ن ان ر أ ا اورв في ذ ا ت أ ق ر أ ا ل ل أ و ى و ا ل ل بالثالثة والرابعة ث ا والوصول إذا ي مسبوقاً كنت في ا ل ر ك ع ة الاولى ث ل الركعة ث ة في أ و ا ل ث ا ن ي ة بالنسبة رابعة كان الgueKam او لي لو حتى بهما ان تمكنت فيهما من قراءه <تصفيق> ا ل ص و ر ة ا ل ص غ ي ر ة فقط انتهي والا ف إ ن ن ي أ ق ر أ ا ل س و ر ة ا ل ص غ ي ر ة و ر ا ء ا ل ف ا ت ح ة في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة و ا ل ر ا ب ع ة من ط ل ا ت ويكون ا ل إ م ا م قد خرج من ا ل ط ل ا ف إ ن سبق بهما ق ر أ ه ا فيهما على ا ل ن ص ط والله أ ع ل م ه ذ ا أ ي ض ا ا ل أ م و ر التي زادها الامام النووي على الرافع ي ق ل ت فان فيه سبق ف ي ه م ا ق ر أ ه ا فيهما على النص والله أ ع ل م ولا س و ر ة للماموم الماموم ما لا سوره وانما يستمع الفاتحة لقراءة الإمام و ر التي غ يستمع ر مأمورون الفاتحة فنحن مأمورون بأن ن ل ق ر ا ء ة امام ل إ فإذا قرأ القرآن قرأ أستمعوا فان ت م و ا له أ لم ل ترحمون ولقوله الله يسمع قراءته ه ذ ا إ ذ ا كان ي س م ع ق ر ا ء ة ا ل إ م ا م في ا ل ص ل ا ة في ج ه ر ي ه أ م ا في الصلاه س ر ي ة ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة و ي ق ر أ س و ر ة ص غ ي ر ة في الصلاه, الصلاة جهريه يقرا الفاتحه ة ولا يقرؤ ع ولا يقرا مع ا ل ف ا ت ح ة س و ر ة ص غ ي ر ة ل أ ن ه ا ب ر بالاستماع لقراءه الامام م ا ا و و طلب ن النبي ه حديث عليه الصلاة والانقاذ س ل م إذا ك ت ت م خلفي فلا ر و إلا في أمي القرآن وأما في أمي ا كانت ف لها ر ف إ ن ه ي ق ر أ في ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة ا ل ف ا ت ح ة و ا ل س و ر ة ا ل ص غ ي ر ة ويقرا في الثالثه والرابعه الفاتحه ة ف ق ر ويقرأ أ الفاتحة سورة صغيرة جميعا و ا ل ج ه ر ي ة الصالة هذه ح ك م صلاة الصراة الزري و طول ا ل س و ر ة القصيره ا فيختلف باختلاف ا ل ص ل ا ة ي خ ت ل في باختلاف الصلاة ف بعض الصلوات يندب لو ان يقتصر في ا ل س و ر ة الصغيره ة وتنزل و الصبح ل ظ ر طوال المفصل وللعصر والعشاء اوساطه وللمغرب قصاره وللمغرب قصاره ف الصبح والظهر يطيل في العصر والعشاء اوساط المفصل وفي ص ل ا ة المغرب ي ق ر أ قصار المفصل وفي صبح ا ل ج م ع ة ي ن ت ب للانسان ان ي ق ر أ في ا ل ر ك ع ة الاولى الإخلام من تنزيل س وفي التجدي و ا ل ر ك ع ة الثانيه يندب له أ ن ي ق ر أ هل أ ت ى على الانسان ش ي ن من ا ل د ا ر و يندب له إ ذ ا ق ر أ طبعا س و ر ة السجد في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى أ ن ي ز ج د سجد التلاوه و في الثانيه هل أ ت ى على الانسان وطل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.